الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليله ايها الاحبه اختم الحديث بما يستخرج من الهدايات في قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم فهذا الدعاء الذي علمنا الله تبارك وتعالى إياه في هذه السورة الكريمة اهدنا الصراط المستقيم وشرع لنا أن نردده في كل ركعة يدل على أهميته وشدة الحاجة إليه ومن عرف حقيقة الهدايه فإنه لا يعجب من مثل هذا الأمر وكثرة طلبه فإن العبد يحتاج في كل لحظة إلى هداية من الله تبارك وتعالى يهدي بها قلبه ولسانه وجوارحه وما حصل له من الهدايات فإن ذلك لا يعني أنه قد استوفى الهداية بجميع صورها وأنواعها وأحوالها فهو في كل وقت وحين بحاجة إلى هداية جديدة وتأملوا معي أيها الأحبة إذا كان السؤال الذي قد يرد الذي قد يقوله بعضنا قد هدان الله عز وجل إلى الإسلام لماذا ندعو ونردد اهدنا الصراط المستقيم قد هدان الله صراطه المستقيم والصراط المستقيم هو الإسلام فقد هدينا إلى الإسلام فما الحاجة إلى هذا الدعاء فالجواب أن العبد بحاجة إلى الهداية في كل حالاته وبحاجة إلى هداية إلى الإسلام أن يعرفه وهداية إلى الإسلام أن يدخل فيه هذا لمن لم يدخل فيه ولكنه حينما يدخل في الإسلام فهو بحاجة إلى هدايات كثيرة مع كل نفس من أنفاسه وذلك أن هذه الشريعة كما قال شيخ الإسلام شريعة واسعة بمنزلة الشرائع المتعددة فمعرفة تفاصيل الصراط المستقيم الذي جاءت هذه الشريعة شارحة له ومبينة لمعالمه هذا يحتاج إلى علم يحتاج إلى معرفة بهذه التفاصيل فكثير من الناس لا يهدى أصلا إلى طريق العلم فهو لا يحضر مجالسه ولا يتعاطى أسبابه ثم أيضا إذا هدي إلى تطلبه فإنه قد لا يهدى إلى الصواب والحق فإن الإنسان قد يقرأ ويراجع ويبحث ولكنه يخرج بنتيجة غير موفقة فيحتاج إلى هداية إلى الحق واختلاف الناس كثير كما نشاهد وكلما بعد العهد بشمس النبوة قل العلم وكثر الاختلاف وكثرت الفتن والافتراق وكل يدعي أنه على الحق فيحتاج العبد إلى معرفة الحق من بين ذلك كله فيقول اهدنا الصراط المستقيم اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة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 وميكائيل هو الملك الموكل بالأرزاق التي بها قوام الأبدان وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور فيرجع الناس أحياء بعد موتهم وفنائهم فالله تبارك وتعالى رب هؤلاء الذين وكلوا بهذه الأمور العظام وهو القادر على هدايتي العبد للحق فيدعو بهذا الدعاء وكما كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني وكان يقرأ في الآية الواحدة لربما مئة تفسير ويذهب إلى بعض المساجد الخريبة المهجورة في دمشق ويدعو ويمرغ وجهه في التراب والغبار ويدعو بهذا الدعاء اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني وهو جبل في العلم وإمام له قدم راسخة فماذا يقول غيره ممن لا يقرأ إلا تغريدات قليلة ثم بعد ذلك يظن أنه قد حصل علوم الأولين والآخرين بل جماع العلم يرجع إلى عقله ونظره وفكره ورأيه وهو يريد أن تعرض نصوص الكتاب والسنة الوحي على عقله حتى يقبلها أو يردها أذا كيف يهدى من كان ينظر إلى نفسه بهذه النظرة وهو أبعد ما يكون عن الاستعانة بالله تبارك وتعالى مع ضعف في تحقيق العبادة ويرى أنه ليس بحاجه ولذلك بعض من قل بصره وضعف عقله إذا دعي له بالهداية غضب لأنه يرى أنه قد حقق الهداية وكملها فالعبد بحاجة إلى هذه الهدايات أن يهدى لما اختلف فيه من الحق هذه الاختلافات الكثيرة الحق مع من جدل كثير اراء تفرق تناحر وكل طائفة تقول الحق معي ثم أيضا إذا هدي إلى معرفة الصواب فإن هذه الشريعة على سعتها كما سبق فيها من غير الفرائض أعمال وأبواب واسعة تفنى الأعمار وتنقضي في باب منها والعمر قصير وهذه تجارة مع الله تبارك وتعالى فقد يشتغل بأعمال مفضولة عن الأعمال الفاضلة فتكون تجارته ليست بذات ربح كبير وغيره قد يكون محصلا للأرباح العظيمة فيقدم على الله تبارك وتعالى ويحصل أعلى الدرجات الناس في الدنيا يتنافسون على الأرباح والتجارات والسلع التي يجنون من ورائها الأرباح الكبيرة والمساهمات وما إلى ذلك التي يعتقدون أنها أوفر ربحا وهكذا التجارة مع الله من باب أولى سيحتاج العبد إلى أن يهدى ما هو الأفضل في حقه يهدا في أحواله كلها ابتداء من تعلمه ودراسته واشتغاله بعد ذلك في الأعمال في أي مجال أدرس في أي مجال أتخصص حياة قصيرة إمكانيات محدودة وقت محدود ثم أيضا بعد ذلك في الأعمال ماذا يعمل في أي مجال؟ يمكن أن يقضي هذه الأوقات هل حضور مجالس الذكر تضيع للأوقات يقدم عليه غيره هل يكون بذل الأوقات والجهود في الأعمال الإغاثية هل يكون بذل الأوقات والجهود في تعليم الناس هل يكون بذل الوقت والجهد في الإصلاح بين الناس في أمورهم وخصوماتهم وما إلى ذلك هذه أعمال هل يكون ذلك في الاشتغال بالعلم تعلم طلب العلم هل يكون هذا في الاشتغال بنوافل العبادات من صلاة وتلاوه وذكر وقراءة للقرآن يستغرق بها الأوقات يختم كل ثلاثة أيام يصوم يوما ويفطر يوما إذا كان ذلك يضعفه عن القيام بأعمال هذه هل, هل يصرف هذه الأوقات في عيادة المرضى وزيارة المقابر وتفقد المحتاجين هذه أعمال كثيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يدرك ذلك كله فيحتاج إلى هداية أن يهدى أن هذا يحتاج إلى حسن قصد نية صحيحة إذا علم الله منه الصدق ويحتاج إلى ضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يهديه ما يكون حاله مع ربه تبارك وتعالى حال المستغني عن هدايته لا يكاد يسأل الهداية من منا يكثر ويلح على ربه في الأسحار وفي أوقات الإجابة اهدني لمختلف فيه مرحب اهدني لأفضل الأعمال اهدني لأحب الأعمال إليك فيوفق أم أن الواحد منا أيها الأحبة يسير سادراً ولو كان على صلاح خير تنضي الأوقات والأحوال والأعمال بحسب ما يسبق إليه منها فاوقاته تختطف وأعماله مشتته هذا العمر القصير فينضي ولم يحقق شيئا يذكر لم يتميز في جانب من الجوانب تارة هنا وتارة هناك وتارة هناك من غير أي يكون له هدف واضح محدد وذراع إلى الله تبارك وتعالى في طلب الهدية لأفضل الأعمال فهذه هداية إهدينا الصراط المستقيم دنيا لأفضل الأعمال ما هو أفضل الأعمال نحن نستغسل الوقت أيها الأحبة أحيانا على الذكر على ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى التبكير للصلاه وعلى طلب العلم وحضور مجالس الذكر وما أشبه ذلك نرى أن هذا ممكن يستغل بشيء آخر بل ربما بعض الناس إذا رأى الشاب يحمل كتابا ويذهب إلى درس في المسجد قال خسارة خسارة خسارة وإذا رأى المتفوق في ذكائه وعقله وفهمه ومداركه من الناشئه والتلاميذ نحو ذلك وجهه إلى مجالات أخرى في علوم مادية دنيوية يقتات منها وصرفه عن العلم الشريف العلم الشرعي فإن انفلت من يده وذهب يطلب العلوم الشرعية قال خسارة خسارة هذا لم يعرف العلم ولم يعرف حقائق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعرف هذه الشمس التي شعت على العالم فأنارته من أنوار النبوة يقتبس منها العلماء فيستنير الناس بهم بحسب ما يقتبسون من هذه الشمس التي أضاءت هذا الكون أنار الله عز وجل بها القلوب فلذلك أقول أيها الأحبة هذه الهدايات لا تحصل لمن كان مستغنيا بلسان الحال أو بلسان المقال عنها ويرى أنه ليس بحاجة إلى شيء من هذا أن عقله يرشده أن فهمه يرشده هذا لا يرى أنه بحاجة لا لاستخارة ولا يحتاج إلى استشارة فهو يركب رأسه حتى يشتخ هذا الرأس مرة بعد مرة وتعلمه الأيام ثم بعد ذلك يدرك أنه خسر كثيرا لكن بعد فوات الأوان وبعضهم لا يدرك حتى يدركه الموت ما يعرف خسارته ولا يعرف كم ضيع مع تطاول الأيام عليه وكثره العبر والعظات التي تمر به في حياته ولذلك انظروا في الاستخارة في الأعمال يستخير الإنسان حتى في الأعمال الصالحة بعض الناس يقول العمل الصالح لا يستخار فيه يستخار فيه لأنه قد تتزاحم عنده مصالح يحج أو يقوم على ابويه يحج أو يقوم على أرامل أيتام ومحاويج أو نحو ذلك يحج أو يقوم على مشاريع أخرى من الأضاحي أو التعليم أو غير ذلك فيحتاج إلى استخارة حتى في الطاعات في غير الفرائض وكذلك أيضا إذا هدي العبد إلى الحق وإلى الأكمل من الأعمال فهو بحاجة إلى هداية أخرى وهو أن يهدى إلى النهوض بهذا العمل أن يوفق للقيام به نحن نعرف أشياء كثيرة جدا تعلمنا أشياء كثيرة جدا ولكن أين العمل؟ وين التطبيق؟ نعلم أن الغيبة حرام ونغتاب نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ونجبن عنه نرى المنكر أمامنا وأقل ذلك في نظرنا وليس بقليل أن يغتاب في مجالسنا ولننهى هذا المغتاب أين العلم؟ نعلم أن الصلاة التبكير للصلاة أن الصلاة أهم المهمات أن أفضل الأعمال إذا أذن المؤذن أن نجيب المؤذن ومع ذلك نتأخر وما نأتي إلا على وقت الإقامة وبعضنا لا يكاد يأتي إلا في الركعة الأخيرة وبعضنا قد لا يصلي إلا بعد خروج الوقت لا سيما صلاة الصبح هو يعلم لكن ما وفق لي العمل والامتثال والتطبيق ففي هداية وراء العلم يعني بعض الناس لا يهدى للعلم الصحيح أصلا وبعضهم هدي إلى كثير من ذلك وقد يكون عالما ولكنه في العمل أبعد ما يكون عن مقتضى هذا العلم لا في أخلاقه ولا تعاملاته ولا ذمته المالية ولا غير ذلك هو بعيد كأنه لم يتعلم حال بعض العامة أفضل منه وانما زاده هذا العلم للأسف قسوة في القلب ولجاجة وكبرا وصلفا وترفعا ثم أيضا إذا هدي العبد للعمل والامتثال والتطبيق يحتاج إلى هداية أخرى وهو أن يثبت هذا التي يذكرها العلماء كثيرا يقولون في الجواب عن هذا السؤال الذي ذكرته اهدينا الصراط المستقيم هدينا للإسلام قال ثبتنا ثبتنا ثبتنا هذه واحدة كما ترون الآن في لو عددنا هذه الهدايات ربما تكون هي رقم خمسة أو ستة ثبتنا تثبيت العبد بحاجة إلى تثبيت على العمل المعين بحاجة إلى تثبيت على الصراط أصلا بالنظر الكلي يسلوك الصراط المستقيم وفي العمل المعين كثير من الناس يكون العمل عنده طفرة كان يقوم الليل فترك قيام الليل كان يصوم الاثنين والخميس فترك صيام الاثنين والخميس كان له ورد من القرآن ما شاء الله يختم في كل شهر أو في عشرة أيام أو أسبوع فترك ذلك كانت له عادة من صدقة أو نحو هذا ثم قطعها فهنا يحتاج العبد إلى تثبيت ثم إذا كان الإنسان عند الموت والاحتضار وحاضره الشيطان فإنه بحاجة إلى تثبيت من أجل أن يختم له بخاتمة حسنة أن يموت على لا إله إلا الله والعبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو الناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فالعبد يحتاج إلى هداية عند الممات أسأل لا يدري يموت على ماذا وفي هذه الأوقات التي كثرت فيها الشرور والفتن أصبح الإنسان يغبط من يموت وهو في حال من السلامه من هذه الشرور أنا الآن إذا ذهبت لتعزية أحد من الناس أعرف أنه مات على الفطرة هو مات على سلامة أقول يرجى له الخير لا تبكوا على ميتكم مات سالما من هذه الشرور فهذه الفتن تتخطف الناس اليوم الحاد صلى الله العافية شكوك أصبح الناس يصلون عن طريق هذه الوسائل إلى شرور وعقائد أزندقة امرأة تقول بأن ولدها المراهق لا يصوم رمضان ويسب الأنبياء ولا يعترف بالدين ولا ولا ولا منين تلقى هذا؟ قالت من الشبكة يدخل في مواقع أحوال مخيفة ما عادت القضية أن الولد لربما يتعاطى بعض المنكرات الحاد وكفر وزندقة صلى الله العافية فهذا باب من أبواب جهنم وأبواب أخرى قد يدخل فيها الإنسان ويلج من جهة طلب ما عند الله تبارك وتعالى بزعمه فيدخل في ضلالات من الأهواء والبدع في أنواعها ويتقرب إلى الله وينقضي العمر لربما ضحى بنفسه على ضلاله على غي نسأل الله العافية يموت دونه ويبذل كل الأنفاس في نصرته وهو على باطل يرى هذا الباطل كل من له بصيرة ولكن هذا الإنسان يعمى عنه ومهما يورد عليه من الحقائق ومهما يرى من الشواهد فإنه صلى الله العافية لا يبصر ذلك ولا يرعوي ولا يرجع عن هذا الغي فهذه الشرور الكثيرة يحتاج العبد الى تثبيت يموت على الحق هذه هدايات قد يحرم العبد بعض هذه الهدايات لسبب أو لآخر إما لكبر أو لغير ذلك من الأمور فإذا أخبت العبد إلى ربه وتواضع وتعاطى الأسباب وتضرع إلى الله تبارك وتعالى فإن الله لا يخيب ظنه ورجاءه بل يسدده ويهديه ويوفقه وهناك هدايات بعد ذلك لكن هي لا تدخل في مثل هذا الدعاء لأن قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يدل على أنه الصراط الذي شرعه الله ورسمه لعباده وإلا فهناك هداية أخرى حتى بعد الموت إذا جاءه الملكان يسألانه من ربك يحتاج إلى هداية هذا السؤال لا يمكن أن يجاب عنه بالحفظ والمعلومات وكذلك أيضا حينما يحاسب العبد يحاسبه ربه تبارك وتعالى يحتاج إلى هداية في الجواب عند الحساب حساب من لا يخفى عليه خافية والحساب هناك والوزن بمثاقيل الذر في لحظة كذا عملت كذا قدمت كذا نظرت إلى كذا مست يدك كذا مشت رجلك إلى كذا كل ذلك مسطور والشواهد موجودة والأرض تنطق والجوائح تنطق ولا مجال للإنكار لا ينفعه لا حلف ولا يحتاج العبد إلى هداية عند الحساب ويحتاج إلى هداية إلى الصراط الذي ينصب على جسر جهنم ويحتاج إلى هداية على الصراط لأن الزلة هناك ليست كزلة الرجل هنا هناك تحته نار تلظى الإنسان أيها الأحبة لو يمشي على جدار جدار سطح أو نحو ذلك أو يمشي على جرف جبل لربما يشعر وليس تحته نار يشعر أن الدنيا تدور في رأسه فيوشك أن يسقط إذا نظر إلى بئر عميقه ربما يشعر أنه سيتردى فيها لا يستطيع مجرد النظر فكيف إذا كانت نار جهنم تحته تضطرم وهو يمشي على هذا الصراط قيل الإنسان تمشي على جرف جبل طريق في جبل ربع متر على قدر القدمين وتقطع هذه المسافة اللي هي متر تحتك هو ساحقة سحيقة لا يستطيع أكثر الناس أن يمشي على هذا لو قيل له امشي على الأرض مشى على الأرض لكن لو خيل إليه أن هذا الخط الذي يمشي عليه على الأرض أنه في الدور العاشر أو الدور رقم ثلاثين فلا يستطيع أن يمشي على مثل ما يمشي عليه نار فكيف إذا كان تحته نار نار جهنم أيضا فيحتاج أن يهدى على الصراط ثم يهدى إلى باب الجنة ثم يهدى إلى منزله في الجنة جنة ضخمة هائلة كبيرة عرضها السماوات هذا العرض السماوات والأرض هذا العرض فلا تسأل عن الطول يحتاج إلى أن يهدى إلى منزله في الجنة هذه هدايات آخرها أن يدخل منزله في الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والدينا وخالنا المسلمين من من أهل ومن اهل الفردوس الأعلى وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وبهذا نعرف أيها الأحبة هذا الدعاء وما يدخل تحته فحينما نقول اهدنا الصراط المستقيم نستشعر هذه الهدايات وأننا بحاجه في كل لحظة إلى الطاف الله تبارك وتعالى اللهم ارحم موتانا واشي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله عليه وسلم إذا كالذيكم في الفوائد هاتوا نعم هو مضى في مضامين الكلام السابق كثرة الضراعة إلى الله نعم وكلما لا تكرر بين جزئي الكلام بين طرفي الكلام تقول كلما كان العبد أكثر ضراعة كلما كان أكثر هداية، كلما الثاني هذه تحدث. تقول كلما كان العبد أكثر ضراعة كان أكثر هداية هذا صحيح. بعض الناس هكذا يقولون خطباء غير خطباء. كلما كان العبد مثلا أقرب إلى الله كلما كانت نفسه أشرح صدره أوسع لا العبارة الصحيحة كلما كان العبد أكثر إقبالا على الله، اتصال به كان صدره أشرح، كان مو بكل مكان، لا كان صدره أشرح. نعم، طيب. رقي شيء تفضل لا. يقول في هنا دعاء في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وفي الدعاء في قيام الليل اهدني يمكن أن يقال والله علَم في قيام الليل وعلى سبيل الانفراد. وأنه في الفاتحة مع المجموع لا سيما الإمام يقرأها شرع له فيقول اهدنا الصراط المستقيم لو كان الفاتحة اهدني الصراط المستقيم وتقرأ في كل ركعة ويقرأها الإمام اهدني الصراط المستقيم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام إذا دعا والمقصود به الدعاء الذي يسمعه من وراءه ويؤمنون عليه إذا دعا لنفسه دونهم فقد خانهم وليس المقصود دعاء الإنسان لنفسه في الصلاة وهو إمام سرا لا الدعاء الذي يؤمنون عليه يعني يقول اللهم يقولون آمين اللهم اغفر لي وارحمني خلني الجنة وهم يقولون آمين طيب وهم لا تفضلنا الدعوة إلى ذلك يمكن أن يضاف في الهدايات أن يهدا إلى الدعوة إلى ذلك أن يهدا إلى الصبر لكنه مضمن فيما سبق فيما يتعلق بالتفاضل بين الأعمال من دل على هدى فله مثل أجور من تبيع هل يشتغل بالدعوة إلى الله أو يشتغل بعبادات قاصرة مضمن فيها والصبر مضمن في ذلك في التثبيت هنا. الهداية هي مقدار الإيمان الإيمان قول وعمل وهو بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة لها شهادة لا إله إلا الله وأدناها إيماضة الأذى عن الطريق فمجموع ذلك قال له إيمان فجميع انواع العمل الذي يرضاه الله عز وجل هو من الإيمان فهذا كله هدايات ومفتاحه العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعلم الصحيح الذي يراد به وجه الله هو من شعب الإيمان العلم الشرعي الصحيح الذي يبتغى به وجه الله ولذلك قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أؤتوا العلم درجات قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلى غير ذلك من سلك طريقا يلتمسوا فيه علما حديث الكثيرة الملائكة وإن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير وحتى الحيتان كل هذه النصوص تدل على أنه من الأعمال من أجل الأعمال الصالحة فهو داخل في هذا نعم طيب الأسئلة هل عندكم مسألة هو لا يجب أن يست هو يقول هل يجب هل يلزم أن يستحضر هذه الهدايات جميعا عند قراءتها الجواب لا يجب ولكنه حينما يستحضر هذه المعاني جميعا وهذه الهدايات يكون طلبه أوقع وأثر ذلك على نفسه لا شك أبلغ من انسان يقول لماذا نردد هذا وقد هدان الله إلى الإسلام شتان بين واحد يشعر أنه مع كل نفس بحاجة إلى هداية شرائع الدين كثيرة الأعمال المستجدة كثيرة في كل لحظة يحتاج إلى أن يهدى ماذا يفعل فيما يواجهه فيما إجابات أهل العلم انظروا ما ذكره الحافظ من قير الله في إعلام الموقعين العلماء إذا أراد الواحد منهم أن يجيب ماذا كانوا يقولون؟ بعضهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبعضهم يقول غير ذلك وينتظرون ويتمهلون وبعضهم يظهر ذلك على وجهه فيحتاج إلى هداية من أجل أن يجيب شيخ الإسلام رحمه الله يقول تعرض لي المسألة فأكثر من الاستغفار وأنا في السوق أو في الطريق أو في المدرسة أو في أي مكان حتى يفتح لي فيها يكثر من ذكر الله عز وجل والاستغفار ونحن على جفاف أو قلة صبر وقلة علم وأحيانا قلة قصد ضعف في النية لقي شيء فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم يستحضر أن يجاب بهذا أيه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فيعظم رجاؤه بربه تبارك وتعالى غيره طيب لا إلهة الله عليكم